مع الحياة الطيبة مع لذة الإيمان وحلاوة الإيمان والتنعم بالقرب من الرب الرحيم الرحمن مع السعادة مع الراحة مع الهدوء مع أن ننتقل من حياة الضنك والشقاء إلى الحياة مع السعداء إلى حياة السعداء في جوار رب الأرض والسماء على منهج سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام تعالوا بنا إخواني وأخواتي لندخل جنة الحياة ونعيش حياة الحياة لنتنعم بحياتنا مع الحياة فبالحياة ندخل جنة الحياة تكلمت عن أنواع كثيرة من أنواع الحياة حياء من الجناية حياء من التقصير حياء من الحشمة حياء الإجلال وأريد أن أتكلم عن الحياء الذي يسمى بحياء الكرم حياء يسمى بحياء الكرم والكرم صفة طيبة من الصفات التي إن تحليت بها شعرت بطعم الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان على قدر كرمك ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان سخيا كان جوادا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة انظر الريح كيف تكون فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام جوادا طوال العام وفي رمضان أكثر لأن الكرمة باب من الأبواب الذي يدخلنا لجنة الحياة باب من الأبواب الذي يشعرنا بالسعادة والطمأنينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة بنائه على زينب رضي الله تعالى عنه وتأملوا إخواني وأخواتي إلى أين وصل حياء كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة البناء على زينب رضي الله تعالى عنها وآتى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام وآتى بمجموعة من أصحابه وأكلوا هذا الطعام في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام الآن قد أكلوا يعني ما بقي إلا الانصراف هذه ليلة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام وليجلس مع أهلي مع زوجته مع عروسه ومجموعة من الصحابة تجلس والنبي عليه الصلاة والسلام عنده حياء حياءه كان شديدا عليه الصلاة والسلام يستحي في ليلة بنائه لكم أن تتخيلوا الموقف هذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم وسقاهم على ذلك في البيت وفي ليلة بناء يجلسون لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي على خادمه أنس رضي الله تعالى عنه ويمشي إلى مكان ما ثم حتى ينصرفوا ويعود ويجد هؤلاء يجلسون أيضا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يستحي منهم يستحي أن يقول لهم انصرفوا بعد أن أكلوا ولذلك هذا يسمى بحياء الكرم فقد كان كريما عليه الصلاة وعلينا أن لا نسقل على إخواننا علينا أن نسقل على إخواننا لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى في كتابي على هذا الموقف والله لا يستحي من الحق. حياء الكرم إبراهيم عليه السلام دخلت عليه أبيه وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه أي على إبراهيم انتوا لاحظوا حاجة في الآيات إذ دخلوا عليه لم يقل, لم يقل رب العالمين في القرآن اذ عليه الباب ففتح لماذا اذ دخلوا عليه مرة واحدة واين الباب استنبط بعض المفسرين من قول الله سبحانه وتعالى اذ دخلوا عليه زيادة كرم إبراهيم الخليل عليه السلام كان من شدة كرمه يترك بيته وداره مفتوحا لأي أحد في أي وقت في أي وقت اسمع وهل أتاك, أول أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه مفيش إذ دخلوا عليه فقالوا سلام يعني إيه فقالوا سلام يعني تسلم منا سلام يعني إيه السلام يعني أنت تسلم مني لن يصلك مني أذى لا بلسان ولا بفعال ولا بحال ولا بشيء ولا بشيء لكن لاحظوا في الآية دخلوا عليه فقالوا إيه سلاما منصوبة صح؟ سلاما منصوبة بإيه بفعل ما حذف تقديره نسلم سلامة آه يبقى بجملة إيه فعلية ماذا رد إبراهيم عليه السلام قال سلام سلام بتقال آه يعني سلام عليكم سلام عليكم قال لماذا مضمومة هنا لماذا مع الملائكة تكون منصوبة بفعل محذوف وهنا مضمومة علشان تبقى مرفوعة لأن جملة إبراهيم عليه السلام اسمية وجملة سلام الملائكة فعلية والجملة الفعلية محصورة بوقت والجملة الإسمية دائمة الوقت تدل على الدوام وتدل على الثبوت فكان سلام إبراهيم أعظم من سلام الملائكة لأن سلام إبراهيم عليه السلام بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والدوام وسلام الملائكة بالجملة الفعلية فلا تدل على الثبوت ولا الدوام ومن هنا كان كريما حتى في سلامه حتى في سلامه قال سلام اسمعوا اللي جاي دي كمان قوم منكرون قوم منكرون يعني يعني يكرمهم ويدخل عليه ويسلم عليهم وهو لا يعرف قوم منكرون يعني أنا لا أعرفكم أنا أنكركم يعني لا أعرفكم قوم منكرون ماذا صنع إبراهيم الخليل انظروا للكرم بقى وتأمل الكرم لم يقل الخليل إبراهيم عليه السلام هل أنتم يعني جائعون هل أقدم لكم طعاما؟ أنت لما تقول للضيف هل أنت جائع؟ يقول لا لا لا. ممكن يكون جائعاً لكن يستحي منك. لا لا لا لا لا. هل أقدم لك طعاما؟ هل تريد الغداء؟ هل تريد العشاء؟ لا تقول مثل هذا الكلام للضيف. لا تقول يا هذا يا أختاه دخلت عليك ضيف؟ دخل عليك ضيف. اسمع ماذا صنع إبراهيم؟ سلام قوم منكرون. بعدها فراغا. فراغ إلى أهله يعني فراغ لم يستأذم يعني فجأة كده انسحب منهم دون أن يشعروا لم يستشر لم يقل لهم أعتيكم بطعام أم لا هو هذا الكرم هذا الكرم فراغ إلى أهله تب الله عليكم تأملوا في الآيات فراغ إلى أهله فجاء الله فراغ فجاء إيه ده يعني مسافة مراح رجع هذا يدل على أن بيت الخليل إبراهيم كان دائما مملوءا بالطعام لأنه بيت كرم في أي وقت من الأوقات اسمعوا فراغ إلى أهله فجاء اسمع بعجل سمين إيه ده بقى؟ بعجل إيه؟ سمين لو نزل عليك أضياف وأرقت أن تذبح لهم عجلا كم سيأخذ من الوقت؟ تذبح وتنظف وتقطع وتنضج وتقدم كم سيأخذ من الوقت؟ أما إبراهيم عليه السلام لم يأخذ كل هذا الوقت. لما العجل عنده، الذبائح عنده، بيت كرم فراغ هؤلاء دخلوا جنة الحياة، أهل الكرم. أهل البخل أهل كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين لا وفي آية أخرى فجاء بعجل حنيذ حنيذ يعني إيه يعني مشوي أيهما أولى اللحم المشوي ولا المح ولا اللحم المسلوق أيهما أولى المسلوق ولا المشوي المسلوق يفقد من طعمه في مرقه وأما المشوي فليس كذلك فقدم لهم المشوي ولم يقدم إليهم الذي فيه مرق لأن الحنيذة أعلى من المسلوق ولم يأتي بعجل نحيف بعجل هزيل بعجل مريض كرم كرم يا جماعة والله الكريم حياته أعلى من حياة البخيل خيف على الجنيه خايف خايف على الريال خائف على عيش حياة الكرماء أنفق ينفق عليك ما عندكم ينفد وما عند الله باق أكرم الناس كن كريما كن جوادا صف يتصف بها رب العالمين صفة الكرم صفة الكرم والكريم هو الذي يعطي من غير مقابل الله أكبر رب العالمين كريم يعطي من غير مقابل رضوان ربي مبتغاية وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي تعالوا للآيات فراغ إلى أهله فجاء بإيه؟ بعجل سمين وفي آيات حنيذ ماذا صنع الخليل ابراهيم اسمعوا اللي جادي فقربه إليهم آه ده مين اللي قربه الخليل ابراهيم عليه السلام لم يأتي بخادم يقرب الطعام لا من الكرم أن تقدم بنفسك الطعام لأضيافك ولا تجعل الخدم هم الذين يقدمون. تخدم أضيافك بنفسك حتى وإن كنت سيدا هذا الكرم هذا الكرم الحقيقي ولذلك اسمع ماذا صنع القليل إبراهيم ماذا صنع الكريم ماذا صنع الكريم إبراهيم عليه السلام اسمع فقربه إليهم قربه قرب العجل كاملاً, كاملا فقربه إليهم انظروا للتلطف في الكلام ألا تأكلون ما نلوم شيء كله أصل بعض الناس كده. يلا يلا كل. يلا يلا كل. يلا صحيح ادخل ادخل كل يلا. لا يا جماعة مش كره. لا من ولا أذى. فالمن لله وحده. والعطاء منهم. سبحانه وتعالى. وإن كان أكرمك وأعطاك شيئا إنما ليرفعك. وهذا الشيء من عطاء الله ومن ملك الله. فلا تمنوا على الناس لا تمنوا على الناس بعطاء الله سبحانه اسمع تلطف إبراهيم اسلوب العرض الجميل والكلام الرقيق لم يقل قلوا إنما قال ألا تأكلون تفضلوا قلوا يعني ألا تأكلون لكنهم ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشرب. انظروا للكرم من أقوام آخرين عياذا بالله عياذا بالله في جدة البخ نعم هناك أقوام يخافون على الأموال لدرجة, لدرجة يموتون والأموال في حلوقهم يعني إيه من أعجب ما سمعت أن رجلا كان يحب المال حبا شديدا وكان بخيلا جدا جدا فوق ما نتخيل ماذا صنع هذا الرجل هذا الرجل وهو يموت يأتي بالأموال ويقول لمن سأتركك ويخرج الأموال التي في جيبه والتي في المكان الفلاني لمن سأتركك سأموت وأذهب وأنت تذهبين لمن خائف على الأموال لا حول ولا قوة إلا بالله تجمع مهما ما تجمع شيء من اثنين إما أن تزول الدنيا عنك وإما أن تزول انت عنها هذه إلى فناء حياتنا الباقية في جنات ونهر ان شاء الله الحياة الباقية في الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني لا هي الحياة الدائمة كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى نظر إلى الأموال لمن سأتركك نظر الحصرى لمن سأتركك ساموت وتذهبين لمن هل تدرون ماذا صنع والله العظيم هكذا سمعتها يا إخوان أتى بطبق فيه زيت وكان يضع بعض العمله الأوراق دي ويلف الأوراق ويبلع الأموال يبلعها حتى مات وهي في حلقه عياذا بالله جل وعلا يا البخل تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش رجل من البخلاء يعني البخل مش في الطعام والشراب فقط ممكن بخل في العلم ممكن بخل في الجاه لا تريد أن تخدم أحد مع استطاعتك ممكن بخل في الصحة يعني امرأة ولا رجل يحمل شيئا ثقيلا لا تحمله البخل ليس فقط في الأموال ولا في الطعام ولا في الشراب البخل مذموم في كل شيء بخل أن تبخل بجاهك بمنصبك بقوتك بمالك بطعامك بشرابك بثيابك بعلمك هذا كله مذموم أرجو بخيل، عظم آخر قال تعالى عندي مبتاعم وهو يعلم أنه بخيل جلس فوجد كل العزومة أكرمكم الله أرزا الكل أرز يعني لا شيء على المائدة إلا الأرز فظل يأكل من الأرز الحمد لله أنه قدم أرزا لهم يعني ممكن كمان لا يجد الأرز في ناس كده وأكثر من كده كمان فظل يأكل من الأرض فجأة فرح هذا الضيف هل تدرون فرح بأي شيء؟ فرح بأن ابن هذا البخيل يقول له يا أبي فقال نعم يا ولدي قال أدخل بالدجاج أدخل بالفراخ بالدجاج فعرف الضيف أن فيها دجاج هياكل مع الرز دجاج فقال هذا البخيل لا ليس الآن الضيق كان سيقوم قال إجلس به على بال ما يجي الدجاج فضل يا أكل والولد يأتي يا أبي أدخل بالدجاج يقول له لا يا ولدي ثاني يأكل من الرز عايز يقول له أدخل بقى الدجاج فضل يأكل الرز يا أبي أدخل بالدجاج قال له لا يا ولد حتى ضاق الأمر على هذا, ال... هذا الضيق قال خلاص لا أريد منه دجاجا ولا شيئا الحمد لله أننا أكلنا رز راح قام فقال الولد يا أبي هادخلوا بالدجاج بعدما قام الضيف فقال نعم فدخل الولد بالدجاج وكان الدجاج حيا دخل لكي يلتقط الأرز الذي وقع منهم من على الأرض يا الله يعني حتى لم ينبج دجاجة مخلف فوق ما تتخيل امرأة من النساء ادعت أنها مصحورة وأنها ملبوزة والناس تقرأ عليها والناس تقرأ عليها وأنت مين أنا جن فلان الفلاني ولا بد أن يطلقها واحد من الناس له خبرة في الموضوع علم أنها ليست يعني لا مصحورة ولا ملبوز ولا هذا الشيء خالص قالني ماذا تسمعينها كذا قال و... قالت والله من مخ هذا الرجل هل تتصورون رجلا حينما يدخل إلى البيت يقيس الزيت الذي في الزجاجة بالمصطرة نقص كم سنطي هو يعاتبها الزجاجة نقصت واحد سنطي اثنين سنطي أين استخدمتي أو أين وضعت هذا الزيت فيما استخدمتي البخل ده قاتل ده قاتل ففيه باب اسمه الكرم وفي حياء كمان يبقى كريم وبيستحي ازاي دي يعني انا اذا اخذت اكون مستحيا وانا اخذ لكن انا معطي لا لان انا ما اعطي صح ولا لا لا ده يكون كريما ويستحي وهو يكرم الاخرين وكان انه هو الذي يأخذ يا الله كرم يصل هذا ايوه كرم وصل إلى إن هو اللي بيعطي بي ويستحي كأنه هو الآخر كأنه هو الآخر تعالوا بنا ندخل جنة الحياة ونعيش في حياة الحياة لنتنعم بالإيمان وبلذة الإيمان ومع حلاوة الإيمان في جنة الحياة ومع حياة الحياة وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله عليكم الله وبركاته الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله